وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله, لمن يؤمن بالله وما انزل إ اليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم أ ج ر ه م عند ربهم إ ن الله سريع الحساب يا يا ايها الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين المادة أحمد العبيد لكم من مجموعة الفيصل هذه ونايف الفيصل